فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين والانعام خلقها لكم فيها دفئ ومنافع ومنها تاكلون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 ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين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 وحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين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 قون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوهفهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون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 يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟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 وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ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 فسألو أهل الذكر إن كنتم لا تملئتم بالبيانات والزبور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فَأَمْنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَيْ يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضُ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 أَوَلم يَرَوْا أَنَّ ما خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عن اليمين والشمالِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُم دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُم لَا يَسْتَكْبِرُونَ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهاين إثماين إنما هو إله واحد فأي يفرّهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَعِيرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 ويجعلون لمن لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ صُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا أَبُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُصْوَدَّ وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُو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 سب ظلمهم ما ترك عليها من دابة ولاك يأخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرو ساعتو ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنة لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تَلَّاهِ لَقَد أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدا ورحمة لقوم يؤمنون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 بلكت أيمالهم فهم فيه سواء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 وسيهم وجئنا بك شاهيدا على هاؤلا ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء وهدى ورحما وبشرى للمسلمين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 متواحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون.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 ما عندكم ينفد وما عند الله باق وانا نجزي الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فسنحيينه حياه طيبه ونجزي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 وضرب الله مثلاً قريةً كانت آمنةً مطمئنةً يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت, فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله نباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِيٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ ألسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ ولين ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حربنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا الصوم بجهالة ثم تابوا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 شاكرا لأنعمه جتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين